بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التسعون من التذكرة قلت لعل فتح المهدي يكون لها مروتين مروة بالقتال ومروة بالتكبير كما أنه يفتح كنيسة الذهب مروتين فإن المهدي إذا خرج بالمغرب على ما تقدم جاءت إليه أهل الأندلس فيقولون يا ولي الله صر جزيرة الأندلس فقد تلفت وتلف أهلها وتغلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء الروم فيبعث كتبه إلى جميع قبائل المغرب وهم قزولة وخذالة وقذالة وغيرهم من, من القبائل من أهل المغرب. أن ينصروا دين الله وشريعه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فياتون إليه من كل مكان ويجيبونه ويقفون عند أمره ويكون على مقدمته صاحب الخرطوم وهو صاحب الناقد الغرواء وهو صاحب المهدي وناصر دين الإسلام وولي الله حقا فعند ذلك يبايعونه ثمانون الف مقاتل بين فارس وراجل قد رضي الله عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فباعوا أنفسهم لله والله ذو الفضل عظيم فيعبرون البحر حتى يمتهوا إلى حمص وهي إشبيليا فيصعد المهدي المنبر في المسجد الجامع ويخطب خطبة بليغة فيأتي إليه أهل الأندلس فيبايره جميع من بها من أهل الإسلام قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم إثام صحيح موقوف الترمذي والوقمان واحد واثنان من التسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل ثم يخرج بجميع المسلمين متوجها إلى البلاد بلاد الروم فيفتح فيها سبعين مدينة من مدائن الروم يخرجها من أيدي العدو عنوى الحديث وفيه ثم إن المهدي ومن معه يصلون إلى كنيسة الذهب فيجدون فيها أموال فيأخذها المهدي فيقسمها بين الناس بالسوية ثم يجد فيها تابوت السكينة وهي عيد ثم يجد فيها تابوت السكينة وفيها غفارة عيسى وعصا موسى عليهم السلام وهي العصا التي هبط بها آدم من الجنة حين أخرج منها وكان قيصر ملك الروم قد أخذها من بيت المقدس في جملة السبي حين سبى بيت المقدس واحتمل جميع ذلك إلى كنيسة الذهب فهو فيها إلى الآن حتى يأخذها المهدي فإذا أخذ المسلمون العصا تنازعوا عليها فكل منهم يريد أخذ العصا فإذا أراد الله تمام أهل الإسلام من الأندلس خذل الله رأيهم وسلب ذوي الألباب عقولهم فيقسمون العصا على أربعة اجزاء فأخذ كل عسكر منهم جزءا وهم يومئذ أربعة أساكر وإذا فعلوا ذلك وفع الله عنهم الظفر والنصر ووقع الخلاف في ذلك بينهم قال كعب الأحبار ويظهر عليهم أهل الشرك حتى يأتوا البحر فيبعث إليهم ملكا في صورة إبل فيجوز بهم, بهم القنطرة التي بناها ذو القرنين لهذا المعنى خاصه فياخذ فأخذ الناس وراءه حتى ياتوا الى مدينه فارس والروم فلا يزالون كذلك كلما تحل المسلمون موحله أو وتحل المشركون كذلك حتى ياتوا إلى ارض مصر والروم ورائهم وفي عيد حتى يأتوا إلى أرض مصر والروم وراءهم وفي حديث حذيفة ويتملكون مصر إلى الفيوم ثم يرجعون والله سبحانه وتعالى أعلم باب اشراط الساعة وعلاماتها باب أشراط الساعة وعلاماتها فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله عز وجل وفي حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الحديث خرجه مسلم وكذلك روى الشعبي قال لقي جبريل عيسى عليه السلام فقال له عيسى متى الساعة فانتفض جبريل عليه السلام في أجنحته وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا في الحاشية واحدة صحيح مسلم اثنان الخبر ضعيف في الدر المنثور عزاه السيطي لعبد العيد عزاه عزاه السيوطي لعبد بن حميد هو أبو الشيخ في تفسير كل منهما والله تعالى أعلم أتابع بعون الله عز وجل وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن حذيفة أقوال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للساعة أشراطه قيل وما شرطها؟ قال علو أهل الفسق في المساجد وظهور أهل المنكر على أهل المعروف قال أعرابي فما تأمرني يا رسول الله قال دع وكن حلسا من أحلاس بيتك غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث حمزة لم نكتبه إلا من حديث حمزة النصيبي عن مكحول فصل قال العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها, ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباوغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشرات الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها والله سبحانه وتعالى أعلم وتلك الأشراط علامة, علامة لامتهاء الدنيا وانقضائها فمنها خروج الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال ومنها خروج جوج ومأجوج ودابة الأرض ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه هي الآيات العظام على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى وأما ما يتقدم من هذه وأما ما يتقدم من هذه قبض العلم وغلبة الجهل واستيلاء أهله وبيع الحكم وظهور المعازف واستفاضه شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بكرجال وإطالة البنيان وزخرفة المساجد وإمارة الصبيان ولعن آخر هذه الأمة أولها وكثرة الهرج فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بها بعدما صار الخبر بها عيانا تكلف لكن لابد من ذكرها حتى يوقف عليها حتى يوقف عليها ويتحقق بذلك معجزة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو تتحقق بذلك والله تعالى علم وتتحقق بذلك معجزه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصدقه في كل ما أخبر به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعفت أنا والساعة كهاتين وعيد من عند باب قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. مسلم عن أنصار مقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة والوسطى ورؤية من طرق أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبن ماجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومعناها ومعناها كلها على اختلاف الفاظها تقريبا من الساعة التي هي القيامة وسرعة مجيئها وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى فقد جاء اشراطها وقوله سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقتربت الساعة وانشق القمر وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ويرى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى اتى أمر الله اتى أمر الله وثب فلم فلما أنزل تستعجل جلس قال بعض العلماء إنما وثب عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خوفا منه أم تكون الساعة قد قامت قبل متابع في الحاشية واحد ضعيف جدا وقد يكون موضوع أبو نعيم وفي سنده حمزة بن أبي حمزة النصيبي قال عنه البخاري منكر الحديث اثنان صحيح البخاري ومسلم وترمذي وابن متابع بعون الله عز وجل قال الضحاك والحسن أول أشراطها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وروا موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال علي عليه السلام من اقتراب الساعة ظهور البواسير وموت الفجاءة أو كما قال فصل ان قيل ثبت أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأل جبريل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الحديث فهذا يدل على أنه لم يكن عنده علم ورأيتم عنه أنه قال بعدت أنا والساعة كهاتين وهذا يدل على أنه كان عالما فكيف يتألف الخبران قيل له قد نطق القرآن بقوله الحق قل إنما علمها عند ربي الآية فلم يكن يعلمها هو ولا غيره وأما قوله بعثت أنا والساعة كهاتين فمعناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر وإنما تليني القيامة كما تليني السبابة الوسطى وليس بينهما أصبع أخرى وهذا لا يجب أن يكون له علم بالساعة نفسها وهي مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأشراط في القرآن العظيم فقال فقال فقد جاء أشراطها أي دنت وأولها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بيني وبين القيامة نبي ثم بين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يليه من الأشراط فقال أم تلد الأمة ربتها إلى غير ذلك مما سنذكره ونبينه بحول الله سبحانه وتعالى في أبواب ان شاء الله سبحانه وتعالى باب أمور تكون بين يدي الساعة البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل فئتان عظيمتان يكون بينهما قتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من, من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيسيد في وحتى وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه يعرضه عليه لا ارب لي فيه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 فاذا طلعت ورآها الناس امنوا اجمعون فذلك فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبعانه عيد فلا يتبعى يعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد مصرف الوجل بلبنه بلدني لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو وهو يليق حوضه قبل المتابعه في الحاشية واحد ضعيف الاسناد الدر المنثور وعزاه السيوطي لابن مردويه اثنان مُقطعُ الاسناد وبالنظر إلى الحديث رأينا وجود علي زين العابدين ولم يدرك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أو رأينا وجود علي زين العابدين ولم يدرك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فمنقطع بذلك السند ثلاثة سبق تخريج الحديث تابع بعون الله عز وجل فلا يسقي فيه ولا تقوم النساء وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فصل. قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم هذه ثلاثة عشرة علامة جمعها أبو هريرة في حديث واحد ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من العلامات والأشرات. في عموم انذار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بفساد الزمان وتغير الدين وذهاب الامانه ما يغني عن ذكر التفاصيل الباطلة والاحاديث الكاذبة في اشراط الساعة من ذلك حديث ما رواه قتادة عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان في سنة مئتين يكون كذا وكذا وفي العشر والمئتين يكون كذا وكذا وفي العشرين كذا وفي الثلاثين كذا وفي الاربعين كذا وفي الخمسين كذا وفي الستين والمئتين تعتكف الشمس ساعة فيموت نصف, ال... نصف الجنة والانس فهل كان هكذا وقد مضت هذه المدة وهذا شيء يعم وسائر الأمور التي ذكرت أعيد هذا شيء يعم وسائر الأمور التي ذكرت قد تكون في بلدة وتخلو منه أخرى فهذا ركوف الشمس لا يخلو منه أحد في شرق ولا غرب فإن كان, فإن كان المئتين من الهجرة فقد مضت وإن كانت من موت النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم فقد مضت وإيضا ذلالة أخرى على أنه مفتعل أن التاريخ لم يكن, على عهد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنما وضعوه على عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فكيف يجوز هذا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اي يقال في سنة 200 أو سنة 200 ولم يكن وضع شيء من التاريخ وكذلك ما روي عن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كانت سنة تسع وتسعين وخمسمائة يخرج المهدي في أمة على خلاف من الناس يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وظلما يرضى عنه, يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويفتح الله له كنوز الأرض وتنزل, وتنزل السماء قطرها وتخرج الأرض ثمرها ويزرع الزارع في الأرض صاعا فيصيب مئة صاع ويذهب الغلاء والقحط والجوع عن الناس ويجوز إلى الأندلس ويقيم فيها يملكها تسع سنين ويستفتح فيها سبعين مدينة من مدائن الروم ويغنم روميا وكنيسة الذهب فيجد فيها تابوت السكينة وفيه غفارة عيسى وعصا موسى عليهم السلام فيكسرون العصر على أربعة أجزاء فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم النصر والظفر ويخرج عليهم ذو العرف في مئة ألف منقاتل بعد أن يتخالف الروم أنهم لا يرجعون, أنهم لا يرجعون أو يموتون فينهزم المسلمون حتى يأتوا ثرقصة بالبيضاء فيدخلوها بإذن الله تعالى ويكرم الله من فيها بالشهادة ولا يكون للمسلمين بعد خراب صدقصة سكن ولا قرار بالأندلس وينتهون إلى قرطبة فلا يجدون فيها أحدا لما أصاب الناس من شدة الفزع من الروم يهربون من الأندلس يريدون العدو فإذا جتمعوا على ساحل البحر ازدحموا على المراكب فيموتوا منهم خلق كثير قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري طبعا الحديث الصحيح والذي الذي نهايته وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها متابع من حيث وصلت بعون الله عز وجل فيُنزل الله إليه ملكا في صورة إبل، فينجو من نجع وغرق من غرق. قلت كل ما جاء في هذا الحديث فمذكور في حديث حذيفة وغيره، وإنما رعيدة. فينزل رعيدة من عند، فإذا جتمعوا على ساحل البحر. ازدحموا على المراكب، فيموت منهم خلق كثير، فينزل الله سبحانه وتعالى إليهم إليه ملك في صورة إبل، فينجو من نجا وغرق من غرق. قلت كل ما جاء في هذا الحديث، فمذكور في حديث حذيفة وغيره، وإنما المنكر في ملك غوم والأندلس. إلى خروج الدجال ومنه تعيين التاريخ وقد كان سنة تسع, تسع وتسعين وخمسمائة ولم يكن شيء من ذلك وعيد وقد كانت سنة تسع وتسعين ولم يكن شيء من ذلك بل كان بالأندلس تلك السنة وقعت الأرك التي أهلك الله فيها الروم ولم يزل المسلمون في نعمة وسرور إلى سنة تسع وستمائة فكانت فيها وقعة العقاب هلك فيها كثير من المسلمين ولم يزل المسلمون في تلك الواقعة بالأندلس يرجعون القهقرة إلى أن استولى عليهم العدو إلى أن استولى عليهم العدو وغلبهم بالفتن الواقعة بينهم والتفصيل يطول ولم يبقى الآن من الأندلس إلا اليسير، فنعوذ بالله عز وجل من الفتن والخذلان والمخالفة والعصيان وكثرة الظلم والفساد والعدوان، والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أن ما أخبر به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الفتن والكراهين أن ذلك يكون وتعيين الزمان في ذلك من سنة من سنة كذا. يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر ولا أي شهر إنما إما أن تكون في يوم جمعة في آخر ساعة منه وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه السلام ولكن أي جمعة أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم والله سبحانه وتعالى أعلم وقد سمعت من بعض أصحابنا أن ما وقع من التاريخ في حديث أبي سعيد الخدري إنما ذلك بعد المئة التي قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن يعيش هذا الغلام حاسى ألا يدركه الهرام حتى تقوم الساعة وفي رواية قال أناص ذلك الغلام من أثراب يومئذ خروجه مسلم وفي حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم يأتي عليها مئة سنة قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح ومعلوم أن أناس توفي في عشر المئة بالبصرة فعلى هذا يكون سنة سبع وتسعين وست مئة وهذا لم يجئ بعد فالله تعالى أعلم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وبحديث أبي سعيد الخضري وابن عمر وجابر استدل من قال أن الخضر ميت ليس بالحي وقال الثعالبي غيد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبحديث أبي سعيد الخضري وابن عمر وجابر استدل من قال إن الخضر ميت ليس بحي وقال الثاليبي في كتاب العرائس والخضر على جميع الأقوال نبي, وعم نبي معمر محجوب عن الأبصار في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم والترمذي متابع بعون الله عز وجل و ذكر عن عمرو بن دينار قال إن الخضر وإلياس لا يزالان لا يحييان في الأرض فإذا رفع القرآن ماتا وهذا هو الصحيح في الباب على ما بيناه في سورة الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن والحمد لله فصل وأما الثلاثة عشرة خصلة فقد غيد والأصح لغة والله تعالى أعلم وأما الثلاثة عشرة خصلة وأظن هناك خطأ لغوية فقد ظهر أكثرها من ذلك قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يقل تتلى عظيمتان دعوهما واحدة يريد فيها معاوية وعليا كرم الله وجهه بصفين وقد تقدم الإشارة إليهما قال القاضي أبو بكر ابن عربي وهذا أول خطب وهذا أول خطب طرق في الإسلام قلت بل أمر دهم الإسلام موت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم بعده بموت عمر فبموت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انقطع الوحي وانتهت النبوة وفي المطبوع امامي وماتت النبوة وأظن أن الأفضل منه أن نقول معبرين عن ذلك بانتهاء النبوة والله تعالى أعلم متابع بعون الله وكان أول ظهور الشرع بارتداد العربي وغير ذلك وكان اول انقطاع الخبر وأول نقصانه قال ابو سعيد ما نفضنا ايدينا من التراب من قبر رسول الله ح، من الرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين